và số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 بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ نائم. الله. الله. الله. نعم. سمعوا في لا لا تسمعوا في لا مصفوفة وزارة تاني حد وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت I'm صدق وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَلَك بُرُ إِلَّا مَن تَوَلَّى وكفر. صلى <تصفيق> so الله ورحمه. الله ورحمه. وعلى آل عشر والشفقة Let's <laughs> go. Oh <laughs> والوتر والليل إذا يسرها الفي ذلك قسم الذي حج الليل إذن السري الفِزال قسم سم مد يحج نعم and فَالرَّبُّكَ فِي عَادٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فعل رَبُّكَ بِعَادٍ What are الله. الله. الله. يا, الله. يا الله يا هندس. يا الله هندس <تصفيق> الله <تصفيق> بل <تصفيق> لا un um. ص ف ص Oh uh oh. Son of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 که سبحانه الله خالك <تصفيق>